In ummahatum illa laai, voldena hum, wa innahum layqoolun mumkarum mina alqaul wa zura, wa innaAllah alafuur affuur, wa thum. لا يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلك تعظون به والله بما تعملون خبير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 يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إن من نجوا من الشيطان، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أَأَشْفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاهُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 Inna al-ladzina yuhaadun Allah wa rasooluhu ulaik fil adzillin. Katab Allahu laa ulibannana wa rusulin. الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حد الله ورسوله ولو كانوا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 تن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله, ألا إن حزب الله هم